أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى اذ المجرمون اناكسروا صورهم عند ربهم عدنا اذ صرنا ربنا اذ صرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شنا لأتينا كل نفس هدما ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لَمْ لَنَجْهَنَّ لَمْ لَنَجْهَنَّ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْنَعِ ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ان ما يؤمن ب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 أخفيا لهم من قرءة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ سَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى بَلَغُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ نَارٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ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 بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين